وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَّن لَّمْ يُنَقِّصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ مَا عِندَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن فتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يتمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأن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 وَنُطَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُنْذِرُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم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 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ قُلْ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان وَجكُم وَاشَةُكُمْ وَأَموال نَ قتَ رَفْتُهَا وَتِجارَم وَأَموال نَ قَتَ رَفتُمُهَا وَتِجارََةُ تَخْشَعونكَ سَدَهَا وَمسكوتَبَونَهَا خَذ إلَكُ مَِم ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فِي سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وَلَّيْتَكُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلك جذاء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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ بَنِي مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إِلَّا أن يثم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 والذين يكنزون الذاب والفضة ولا ينفقونها في تبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كُنْتُمْ لِتَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ حُرُمًا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 مَن نَّسِيَ ٱلْإِزَادَةَ فِى ٱلْكُفْرِ ضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَمَا يَحَرِّمُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ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 فَمَا مَتَاعُ الْحَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَطِيعَةٌ إِلَّا تَفِرُوا يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 119. في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون 110. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة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 وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ وَبَاعَثَهُمْ فَتَبَتَّءَ طَوِيلَ قُعُودٍ مَّالِقِدِ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا قَبَالًا وَلَأَوْطَأُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ ثَمَّاوُنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَأَبْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذًا لِي وَلَا تفتن الا فِي فِتْنَةٍ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طرعا أو كرها لن يتقبل منكم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يتحطون.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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأن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 وَذَ اللَّهُ لِمنَافِقينَ وَلِمنَافِقاتِ وَْكُفَّارنَا رجَهًاَّ مَ خَالدينَ فِيهَا هي حَسْبهُمْ وَلانَهُم اللَّهُ وَلَهُمماا ذاَابُ مُقين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 يريدون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يغني القونه بما اخلف الله ما وعدون بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطفوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فَرِحَل الْمُخَلَّرفُ نَ بِمَ قادِم قِلَ فرَرَتُ لِبِلَهِ وَكَرِه أَ يُجَهِدُ بِأَموالِهِمْ وَأَهُفُسم فيِي سَبِ بِلَا وَكَرِه أَ يُجَهِدُ بأَموَالِم وَافُسِم فِي تَبِِ بِلَهِ وَقَاُلََ فِروا فِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَدَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى فَإِذَا أَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَقْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ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 آتَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَنْ حَمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَيْنُمُ انْفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُؤْسِقُونَ إِن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 قُلَّ تَ تَبِولًا النّؤ مِنَ لَكُم قَدَببنَ اللههُ مِنْ أَخْباركُمْ وَسيَرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ رسُوسَُّ تُ رَدّونَ إلى عامِ الغَيب والالشَّهادَ ظَُّ تُ رَدّونَ إلى عَالمِ الغيب والشهادة بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عتى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَخْرُجُنَّ مُرْجِئِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ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 وذالك هو الفوز العظيم التائبون لا بدون الحامدون الثائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون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 وَمَا كَانَ الِاسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّوْدَةً وَعَاهَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيفٌ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 وَمَا نَكُنْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ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 ذلِكَ ب بأنهُم لا يُصبُ ظَمَأُ وَل نَصَبُوا وَلا مَخْمَصَةُ فيِي زَبِين اللهِ وَلا يَطَرُون وَلَا يَطَعُونَ مَوْطأَي يَغظُقَُارَ ل يَناالُوا لَمِن النادُءَّلًَا إَِّا كُتِبَ لَهُ بِ عملَلوا صالِح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 فأما الذين آمنوا فزابتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزابتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مبين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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم